ننسوا لي حمانا لو طوقته الضراغ حسالة البغي صالت فأين عهد الحواسم نسوا بأن أبات نذود ذود القشاع نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش الأعاجم فالطول طول الصوارم فيتسترفت المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوار كي تسترثت المظالم حتى الأرادل ساموا رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا حصوننا من جماج سقنا حليلات كسرى بالسوط سوق الغنائم رسولنا من صنعنا بناة تمجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم أضاء وجه العوالم حتى, حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم فنار مشكات ليل من الضلالات قاتم وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحب وضعوا رأس باقٍ ودللوا كل ظالم حرباً على كل حرب سلماً لكل مسالم سلماً لكل مسالم. الصوارم كي تسترثت المظالم حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم واليوم دلت رؤوس وأذعنت كالسوائم تبا وتب بل ذل أقام فينا المآتم فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغ وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتاء ما عاد في العيش خير إن الجمتنا البهائم, إن ألجمتنا البهائم قول الصوار يتنتس دفن المظالم حتى الاراد يسامو رسول اهل العزاء فالقول قول الصوار كي تسترد المظالم حتى الاراد يسامو رسول اهل العزاء